وما يغني عنه ماله إذ أترت إن علينا الحدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصنع إلا الأشقى لا يصنع إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبه الأسقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده نعمت تجزى إن بذى أوجه رب الأعلى ولسوف يرمى.